فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أم فلا تتخذوا منهم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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَا يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ, وديه مُسَلَّمَةٌ لِلَا أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا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 وكان الله علیما حكیما ومن يقُت المُؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها فجزاءه جهنم خالدا فِيهَا وغضب الله عليه ولاعله وأعد له عذابا عظیما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لماذا القى اليكم السلام لستم منا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ أَوْعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطافين في النار قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها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 وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُلَاحٌ لَمْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمُ أَيْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مبينا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَن سِلَاحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُم مَّؤْذًى إن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعذن الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون, وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْقَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا ذما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 ومن يكسب خطيئة وثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتالا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم.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 ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أن يدعون من دونه إِلَّا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا ظِنَّ لَنَّهُمْ وَلَا أَمْنَنَّ يَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ لَنَعَامٍ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وليا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَا نَصْدُقُ مِنَ اللَّهِ قِلًّا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن ديلا مما أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا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 اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وَإِنِّمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا مُشْوَزًا وِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَيْ يَصَالُحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَةٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرَةٌ لَا أَنفُسُ الشُّحِّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ جَانِبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولم تستطيع أن تعادل بين النساء ولو حرستم ولو حرستم فلا تميل كل الميل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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ على أو الوالدين ولقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى الهواء أن تعدلوا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَى يُرَاوُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا وَذَبَّذَبْنَا بَيْنَ ذَالِكَ لَا إلَهُ إلَّا إِيْوَى وَلَا إِلَه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 ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.